أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا وإقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القويه التي كانت تعمل الخبائث وسوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون